Laat de En Zo ja. En zo zijn we aan het kiezen Oh السلام يلا ويا I'll do Sharia وسيعلمون الذين ظلموا على آل بيت محمد اي من قلب لِلْمُتَّقِينَ والعاقبه للمتقين ولا عَلَى الا على الظالمين والحمد لله رب العالمين قال في محكم كتابه وجليل خطاب فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا مضرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صل على محمد فرجهم ولعن من هذا فاطمة صلوات الله عليها عن إبراهيم النخعي قال خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وجلس في المسجد ياتلو هذه الايه فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منضرين وجاء الحسين عليه السلام حتى قام بين يديه فوضع علي عليه السلام يده على راس الحسين صلوات الله عليه ثم قال يا بني إن الله عير أقوام بالقرآن فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وأيم الله لتقتلنك هذه الأمة ثم تبكيك السماء والأرض أقول ولقد بكت على الحسين عليه السلام زمانا طويلا رواية تقول بكتها على الحسين أربعين صباحا رواية أخرى تقول ستة أشهر رواية أخرى تقول سنة كاملة رواية ايضا أخرى تقول سنة وتسعة أشهر تبكي على الحسين عليه السلام لكن أكو اختلاف بينها في كيفية بكائهما أما السماء فكما جاء في الرواية الشريفة مكثت, على مكثت تبكي على الحسين عليه السلام مضمون الرواية سنة وتسعة أشهر مثل العلقة مثل الدم بحيث أن الشمس تطلع في حمره وتغيب في حمره ورواية أخرى تقول بحيث أن الشمس لا ترى فيها أبدا حزنا على أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأما في خبر أنها أمطر الدماء فيقول مولانا علي بن الحسين عليه السلام لثبيت يا ثبيت إن السماء منذ وضعت لم تبكي إلا على يحيى بن زكريا وعلى الحسين بن علي عليه السلام قلت سيدي وأي شيء كان بكاؤها قال كانت إذا استقبلت بالثوب وقع على الثوب شبه أثر البراغيث من الدم رواية أيضا عن مولاي الرضا صلوات الله عليه يقول أخبرني أبي عن أبيه عن جده أنه لما قتل جدي الحسين عليه السلام امطرت السماء دما وترابا أحمر هذا في كيفية بكاء السماء أما بكاء الأرض فقد بكت على الحسين عليه السلام بالسواد والحمرة والدم كما روى رجل من أهل بيت المقدس يقول والله لقد عرفنا أهل بيت المقدس ونواحيها عشيه قتل الحسين بن علي فيها قال الراوي وكيف ذلك قال ما رفعنا حجرا ولا مدرا ولا صخرا الا ورئينا تحته دما يغلي واحمرت الحيطان وامتلأت جبابنا وجرارنا بالدم حزنا على سيد الشهداء وحسينا هذا بكاء الأرض تعال بعد شوف شلون يتحدث التستري أعلى الله مقامه الشريف في الخصائص يقول وأما بكاء الموجودات ليس المراد الموجودات الموجودات التي في عالمنا هذا فقط لا بل بكاه جميع الموجودات من جميع العوالم وليس العالم منحصرا في عالمنا هذا فقط لا كما هو في تشير إليه الرواية ان الله سبحانه وتعالى خلق ألف ألف عالم وألف ألف وأنتم آخر العوالم والآدميين فكل موجود وجد في هذه العوالم ما يرى وما لا يرى بكى على الحسين عليه السلام بس بكى على الحسين بعد شهادة لا بكى على الحسين قبل شهادة صلوات الله عليه شوف النبي صلى الله عليه وآله جميع الأنبياء بكت على الحسن عليه السلام، الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة بكوا على الحسن صلوات الله عليه. Laak in in de nebi, zal Allah u alli wan. Uw haal gaat met de hel hel hel Hussein, alli Hussein. يمشي في الطرقات يبكي على الحسين ياتي على مسامعه اسم الحسين يبكي يشوف الحسين يبكي يبكي لبكاء الحسين صلوات الله عليه كل هذا ليش لان بقاء الدين كان بدماء الحسين صلوات الله عليه بدايه الاسلام بالنبي صلى الله عليه وآله وبقاء الاسلام بقتل الحسين ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتل فيا سيوف خذيني ومر عليك مصائب الحسين ها تعال شوف بكاء الحوراء صلوات الله عليها التي عميت عينها من كثرة النوح والبكاء على سيد الشهداء وما ان لاحت لها ارض كربلاء صرخت حسينا عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه وبعدما اغتسل وزار مع ابن عطية وإذا بابن عطية يقول سيدي جابر أرى غبرة ثائرة من ناحية الشام ها, ها؟ قال له جابر اكشف لي ما الخبر ذاب ما اسرع عن رجع وبيده حجر وهو يضرب على راسه قم سيدي جابر هذا امامك زين العابدين اقبل مع عماتي واخواته وصل زين العابدين رمى بنفسه من على ظهر العبدين. أجابر أنت قال بلا يا ابن رسول الله قال جابر قل لي عظم الله لك الأجر يا جابر أعونا قتلة الرجال يا جابر أعونا ذبعة الأطفال شجي إمرأة حزينتنا ديان together. زين ارض المدينه ولاحت بعين زينب صعد زينب التي فقدت أربع من أولادها في نصرة الحسين جاء لها معظما لها الاجر يا ام البنين عظم الله لك الاجر في ولدك عبد الله يا المربوكات وياك النساء سمعت كلها والدمع جفني مالك سائل الصرخ الحسين وحسينا وقفوا اسالوا كالدعاء راحت تبث احزانها عند ام هزار لكن شلون جاوبت هزار وسائل <تصفيق> حرمه وسط المعتم الدور، يلبس السواد مجلل والشعر المنشود، وتصيح يا الشيعة أنا اللي ذوبني ابن اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجه بن الحسن. طوبك علي وعلى ائمه الطاهرين في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكن الارضك طاهره وتتمتع فيها اطمئنا برحمتك يا ارحم الراحمين فرج عن المكروه بمن شعت انفك المحتاجين من المؤمنين والمؤمنات يسر امورنا في مرضان ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما منسو إلا على الجود الله